صلوا علي صلوات الله و ينال البركه كل من ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ يعلم علم اليقين ان رب العالمين فرضا الصلوات يعنيه النبي صلوا ّ عليه صلوات الله عليه ويعند البركه ا كل من صلى ع ل كل من صلى ع ل ي النبي يا من حضر النبي خير البشر النبي ي ب ن حضور النبي، خير البشر، و د ن ا ل ا ه ا ل ق م ا ً ونزل سلم عليه، و د ن ا ل ا ه ا ل ق م ا ً ونزل سلم. 「あなたはあなたの手を借りてくれました」 و ذ ك ه يحيي النفوس النصارى والمجوس أ س ل م و ا بين يديه ص ل و ا الله عليه وينلو ا ل ب ا ر ك كل من صلى عليه